الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون